السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله الله وحده لا شريك الله ورحمه الله محمدا عبده ورسوله الله الله عليه وعلى ورحمه وصحبه وسلم يا ورحمه الذين الله الله حق تقاته ولا الله ورحمه مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رفيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أخينا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة, ضلالة في النار ثم أما بعد فمع مجلس جديد من مجالس قاعد علم الحديث ونذكر أولا بسنة من آكد السنن في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لامته فعل بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث آمرا عبادة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أسلموا تسليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضه علي وقال من صلى علي صلاه فإن الله يصلي عليه بها عشر اليوم إن شاء الله جزء الأخير من القاعدة التي قلنا قد افتحتناها قاعدة المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم نص القاعدة يقول المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا القاعدة في أولها أن الكلام عند أهل الحديث خاصة يعني الكلام عندما تكلم عند أهل اللغة له تقسيم عند أهل الحديث له تقسيم آخر ولكل سنه فتقسيم الكلام عند أهل الحديث قالوا المرفوع والموقوف والمقطوع وكذلك الكلام في هذه القاعدة خاصة عند المرفوع وذكرنا أن المرفوع قسمان مرفوع حكما ومرفوع حقيقة وعليك السلام عليك. المرفوع المرفوع حقيقة هو الذي يصرح فيه الصحابي بنسبة كلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أحكذا؟ المرفوع حقيقة أن الصحابي كابن هريرة، كابن عمر، كابن عام يصرحوا بنسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى المرفوع حقيقة وهذا لا نزاع فيه لا خلاف فيه أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صح سنده فلا رد له ولا صاد له وضح القسم الثاني هو المرفوع إيه الله المستعان يا رب يصل أمرنا نحاول إن شاء الله لعل موضوع اللي فيه هواء شيف عندنا رياح عاصفة لعل يكون ده هو سبب المقطع النت عندنا رياح أصوات يعني مفجعة الله المستعان فأنا نحاول إن في الدرس إن وجدنا أن الصوت فيه تقطع كثيرا والمفسدة أكثر فممكن نرجع الدرس نحاول إن شاء الله نكمل الدرس وخدر المستطاع حسب تأثير الله تبارك تعالى أنت برضو يعني يكونوا معنا لو كان السود يتخطع بحيث أن الكلام ليصب الأمر سهل ممكن إن شاء الله نرجع الدرس اليوم آخر وضحكي لها جماعة كنا بنقول إيه اللهم اسجدنا أمر اللهم اسجدنا أمر كنا بنقول إن المرفوع منه المرفوع حقيقة والمرفوع حكم عرفنا المرفوع حقيقة وفيه ينسب الصحابي الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني القسم الثاني يسمى المرفوع حكما المرفوع حكما وهذا هو مصدر الكلام في قاعدة الباب والذي ذكرناها في حلقتين سابقتين واليوم إن شاء الله نجهد عليها ونختم هذه القاعدة القسم الثاني يسمى المرفوع حكما وفيه ها لا ينسب الصحابي الكلام صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ها يذكره أي الصحابي ولكن يظهر الكلام بصيغة يفهم منها يفهم منها أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح كده يبقى هنا في القسم الثاني الصحابي لا ينسب الكلام بالتصريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكره بصيغة أو بأكثر من صيغة يعرف منها عند أهل هذا الفن أن الصحابية الذي هو بريء من كل تدليس وإهام على الناس بل الصحابة كلهم عدود ففي المرفوع القسم الثاني المرفوع حقيقة حكما الصحابي يذكر صيغة يفهم منها بالتتبع الاستقراء أن هذا له حكم المرفوع والصيغة كثيرة ذكرنا منها قول الصحابي من السنة كذا منها أمرنا بكذا أبيح لنا رخص لنا كنا نفعل كنا نقول عن النبي رواية وغيرها من السيغ وترجع المحاضرات السابقة وضحنا فيها اليوم عشان اللي قال يعني يمضي من الوقت نختم أيضا بما تبقى من سيغ وأقسام تندرج تحت المرفوع إيه؟ المرفوع حكماً. مرفو حكما أي أنه يأخذ حكم الرفع. وقد ذكرنا أيضا لعل سائل يسأل وما العل من أن الصحابي لا يصرح بنسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثل قال النبي أو ما الذي حمله على أن يقول من السنة كذا أو يقول أمرنا أو كنا نفعل أو كنا نقول أو رخص لنا ذكرنا جار عن ذلك من يجيب ها سؤال لكم ها ذكرنا أكثر من علة تحمل الصحابية على أن يفعل ذلك هذه السير والتي نأتي على اخرها الليلة ما العلة الجامعة التي حملته على استخدام هذه السيارة ها نكتفق كم هيا يا جماعة تفضلوا تفضلو أشعر إن في بداية شتوى للالغائبين والغائبات الله المستعان ها ما هي الأسباب الحاملة للصحابي على أن يدخل هذه السياق؟ ما في اجابه ما في إيجابة جميل طب يعني أي محاولة مثلا ما في اجابه خالص؟ تمام أول حاجة الشك في السيغة بمعنى إيه؟ تمام بمعنى أن الصحابي لأمانته ولحرصه على يكون أمينا في اللفظ ولأن يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلحرص الصحاب على ذلك كان أحدهم يخشى أن يقدم أو يؤخر أو يزيد لفظة أو يأتي بلفظ ما قاله نسلم فيخشى أن يزيد أو ينقص فيكون في قد وقع في الكذب وحشاد فخرج من ذلك كان لا يقول قال الله بل يقول من السنة رخص لنا كنا نفعل كنا نؤمر كنا ننهى واضح كذا هذا السبب السبب الآخر السبب الآخر الأمر الأول الشك في الصغة واللفظ نو يخشى أن يأتي بلفظ وكان مسعود مسعود كان إذا روى الحديث عن, الحديث عن السلم كان يعني يبكي ويقول قال سلم كذا أو قريبا من كذا أو مثل كذا يخشى أن يزيد أو ينقص لفظ على كلام النبي السلم أمر الثاني ها جماعة الله ألم نقل الأسباب أمر الثاني ألم نقل أن القائل لذلك يعلم أن السامعين له يفهمون مراده بمعنى إيه بمعنى أن أهل الفن أهل الصمع إذا تحدثوا بلغتهم فلا يعاب عليهم لا يعاب عليهم إذا تحدثوا بلهجتهم فلا يقال من لا يفهم لهجتهم أنتم تتحدثون بلهجة عجيبة نقول أنت الذي دخلت فيهم بمعنى, أي؟ بمعنى أن بمعنى أن, أن الصاحب حينما يقول من السنة كذا وبيح لنا رخص لنا كنا نقول كنا نفعل يعرف أن السامع له والذي يروي عنه يعلم أن هذه السياق لا تفترق عن قول الصاحب قال النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ هذه بالتتبع الاستقراء وعرف ان هذا من فنهم في هذا الباب نستلم ايضا للاختصار نعود ونظل يعني يمضي بنا الوقت القسم الثاني الاخير من قاعدة الليلة وهي الالفاظ التي يأتي بها الصاحب ويقول لها حكم الرفع. حكما اي حكم الرافع لا حكم مرفوع ان يتكلم الصاحب في مسألة من الغيبيات من الغيبيات التي لا مجال للاجتهاد فيها. بمعنى إيه؟ الصاحب قد يجتهد في مسألة مسألة الطهر، مسألة مسائل الصوم، الصيام، الحج، النكاح، الطلاق هذه فيها إيه؟ فيها مجال لاجتهاد. مسألة العملية في الصيام، في القيام في العبادات هذه فيها مجال بإيه لاجتهاد؟ لكن هناك أمور في الشرع نسع ويقول هذه لا مجال فيها للاجتهاد ماذا نفهم من ذلك نفهم من ذلك أن هناك أمون في الشرق في مجال للاجتهاد فيها نسأل العبادات ها؟ الصوم الطهارة نقضي الصوم نقضي الصلاة نقضي مجال الاجتهاد وكم من مسألة اختلف فيها الصحابة وما تنزع وما تشجروا وما وقع بينهم الخصومة هذه مجال الاجتهاد فيها لذلك نقول هنا من الأمور التي لها حكم رفع أن يتحدث الصاحب في مسألة لا يعرف فيها مجانا للشهاد ولا للرأي مثال مثال أن يتحدث الصاحب عن أمور قد مضت في خلق السماوات والأرض في قصة الإنباء السابقين أو أمور آتية من الملاحم والفتن والقيام والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار والبعث هذه أمور من الغيبيات ها؟ أو يدخل في ذلك أيضا أن يتحدث الصاحب أن هذا الفعل معصية أو أن هذا الفعل طاع وثوابه كذا وكذا من الحسنات يعني مثلا لما يقول أبو هريرة مثلا بشيء ها أو غيره من قرأ صورة الكهف جعل الله له نورا ما بين الجمعتين واضح كده فقرأت سورة الكهف مثلا عندما يصح الحديث فان يكون ثوابها نورا بين الجمعتين هل هذا فيه مجال الاجتهاد لا هل هذا يستوي بمن يقول مثلا أن الحائضة تقرأ القرآن هل هذه كتلك لا يبقى الثانية فيه مجال الاجتهاد الحائضة تقرأ لا تقرأ دي حاجة في مجال الاجتهاد. لكن نتكلم عن نور مبعدين جمعتين. قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين. ها هدي في مجال الاجتهاد. الكرسي هل رأى ابن عباس الكرسي؟ ابن عباس ما رأى الكرسي. نما رأى العرش. واضح كده؟ ايه ولا العرش اه ولا عرش كمان؟ صح كده؟ ولا لا العرش؟ ولا رأى الكرسي؟ صح كده؟ في هذا المجال. هذه الأمور لا مجال فيها للإجتهاد فإذا حدث الصحابي عن مسألة من الغيبيات أو من الأمور التي يبنى عليها ثواب أو يبنى عليها عقاب فقالوا إذا حدث هذا فهذا لا يكون من كيسه ولا من قميصه وإنما يكون لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول جمهور أهل الحديث كما نقل ذلك ابن عبدالله والحاكم ابن حجر وغيرهم أمثل لذلك أمثلا لذلك عندكم في المذكرة صفحة 84 مثلا في حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا قد خرج من المسجد بعد الأذان فنظر إليه ثم قال أيها أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم فقول الصاحب عن مسألة الخروج من المسجد بعد الأذان أنه معصية كيف يفعل ذلك؟ كيف يعقل ذلك؟ هل هذا في مجال الاجتهاد؟ لا فإذا قال الصاحب من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم كما قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم قول أبي هريرة من خرج من المسجد بعد الأذان أو في الـ في الـ والذي ورد قال أما هذا فقد عصى أبو القصر واضح كده؟ قول أبي هريرة نساء كاسيات عاريات لا تخن الجنة. قول الصحب عن عن عن زنب معين أن صاحبه لا يدخل الجنة. كل هذه أمو كل هذه كل هذه أمور لا مجال فيها للاجتهاد. قال ابن عبد البر مثل هذا لا يدرك بالرأي. قال ومحال أن يقول أبو هريرة ذلك من رأيه إنما يكون عن توقيف توقيف يعني, يعني بنص من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يأتي السؤال الدارج لما لم يصر الصاحب بلطف الحديث ذكرنا الأجوة أيضا من ذلك أن يذكر سواب معين على طاع معينة كقول عائشة فورية الصلاة ركعتين ركعتين كيف تعلم ذلك؟ كيف تعلم أن الصلاة أول ما فرضها كانت ركعتين ركعتين؟ يكون هذا إلا بتوقيف، وقد احتج شفيعي في الأم على بهذا أثر وأحتوهو أعطاه حكم الرفع. في الوحي أثر عائشة لما قالت فورية الصلاة ركعتين ركعتين. وإذا ندخل في ذلك قول الصاحب وبيح لنا رخيط لنا حرم علينا عندنا في الصحيح. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكنا إيه حكم أكل الفرس الخير ها مباح وين الدليل ها هل الدليل قول أسماء لا إنما تنقل ذلك بلفظ له حكم الرفع ها إلى النساء المرفوع حكما قالت نحرنا فرسا ثم قالت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم لا شك يبقى هذا ايش يساوي يساوي أباح النبي لنا أكل الفرس ولا ترون نفرقا بين الأمرين كما ذكرنا أيضا يخص بذلك إيه مسألة الزك عن الغيبيات من الجنة والنار والصراط والكرسي والحوض والميزان وآخر ذلك وذكرنا مثل ذلك ما نقل ما روي عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين هنا في إشكال أو في تنبيه الصحابي إذا ذكر أمر من الغيبيات من الجنة والنار والبعث والصراط أو أخبار الماضين أو أخبار القادمين هذه أمور لا مجال فيها للاجتهاد هذه لا تساوي الحديث عن الاغتسال والصلاة والصوم والحج. واضح كده الفرق؟ قالوا إنما نستثنى من ذلك لو قول الصحابي عن الغيبيات من أمور السابقين وأمور التي ستقضون بعد ذلك. قالوا استثنى من ذلك إذا عرف عن الصحابي أنه يحدث عن أهل الكتاب. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عندنا ما بوعث النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تبعا نقوله متواتر السنة من الصحيح ومن هائئة الضعيف فإذا روى الصحابي أمرا من الغيبيات ولو, ولو حتى لم يرفعوا الإنسان السلم إنما يروي أمرا من الغيبيات كنا حكم هذا حكمه أنه لا حكم الرفع لأن الصحابي لم يرى الغيب ولا يعلم الغيب فيقال هذا وكأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما سواء قالوا نستثن من ذلك إذا عرف عن الصحابي أنه ينقل عن كتب المتقدمين بمعنى الصحابة كانوا يجاورون اليهود في المدينة وكانوا في الغزوات يعني يخصرطون أيضا بغيرهم فمنهم من نقل من كتب أهل الكتاب كتب أهل الكتاب دخلها التحريف والتبديل والتغيير وشهد ذلك القرآن يحرفون الكلمة عن مواضيع قالوا فثمث مثلا عن عبد الله بن عمرو أنه في يوم اليرموك موقعة اليرموك وجد زاملتين يعني زي كتابين كذا من كتب أهل الكتاب كتب السابقين التي فيها الأخبار عن ما سبق وما سهاءت والغيبيات فكان يحدث منهما لذا كان الذي يروي عن ابن عمر يقول له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولتحدثنا من الزاملتين لما الكتب التي وجدها من أهل الكتاب لذلك قال أهل الحديث ها احتياطا للسنة وحفاظا عليها لا لا يؤخذ ما يرويه ابن عمر إذا كان في مجال الغيبيات لماذا قالوا لأنه يحتمل هذا وذاك فاحتياطا للسنة وحفظا لها قالوا من عرف من الصحابة أنه يروي عن أهل الكتاب قالوا كابن عمر وأيضا عرف ذلك عن أبي هريرة كان يروي عن كعب الأحبار فإذا ذكر شيئا من الغبيات فقد هذا يحتمل هذا وذاك يحتمل أنه قد أخذه من سلم أو أخذه من كتب من أهل الكتاب فقالوا لا يقبلوا لا يقبلوا مروياتهم إذا كانت في هذا الباب هنا فإذا يعني نكتبها عشان ليست عندكم ذكرنا من من غرف عنهم ذلك ابن عمرو وأيضا بهم على أبي هرير أنه روع عن كعب الأحبار كاب كان من أهل الكتاب وأسلم بعدنا السلف فهو من التابعين أو أقول من المخضرمين المخادرين من المخادرين نعم هل ثبت عن ابن عباس أنه أخذ عن أهل الكتاب هل ثبت عن ابن عباس أنه أخذ عن أهل الكتاب نقول عندنا قول عن ابن عباس نهى عن ذلك نهى عن الأخذ على هذا الكتاب رؤى البخاري عن ابن عباس أنه قال والكلام على لسانه على سيدنا عباس في الصحيح في البخاري قال كيف تسألون أهل الكتاب يقول مستنكرا ومنكران على منكرا على من يأخذ من أهل الكتاب يقول كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله قال أي عباس وقال حدثكم الله عن أهل الكتاب أنهم بدلوا قال والله ما رأينا منهم رجلا من قب يسألكم عن الذي أنزل عليكم آه. ارد أن يقول ارد أن يقول أنهم ها خالفنا في الحق فكيف نوافقهم في الباطل فهنا ظاهر هذا الكلام بل صريحه أنه ينهى ابن عباس عن الأخذ عن أهل الكتاب إذا القرآن ترجح أن ابن عباس ينهى عن ذلك ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب لكن الإشكال يأتي فيه أنه قد ثبت عن ابن عباس ثبت عن ابن عباس كما هو يعني في كتب التفسير أنه أتى على بعض الآيات تفسرها بالنقل من الإسرائيليات في مطلع صورة نون والقلم ذكر النون أنه حوت وذكر من صفاته في قصة فتنة سليمان عليه السلام أنه لما أرد أن يدخل الخلاء فأتى شيطان تلبس في صورته قصة المعلومة طروا عن ابن عباس وهذه من الإسرائيليات فقالوا كيف نجمع بين الأمرين ابن عباس الصحيح ينهى عن الأخذ عنه وفي كتب التفسير طافحة بالنقل عن ابن في تفسير بعض الآيات بقصص من بني إسرائيل كيف الجمع نقول الجمع سهل يسير بأن نهي ابن عباس عن الأخذ عن أهل الكتاب إنما يحمل على الأخبار التي تتكلم عن الغيبيات المتعلقة بأصول الشرع العقيدة والتوحيد أو الأحكام الشرعية التي من الأهمية بمكان أن تبنى على سنة صحيح أما ما روى عنه في كتب التفسير فهذا لا إشكال أن يروي عنهم عن بني إسرائيل بل الإشكال يكون حقا إذا لم يروي عنهم كلام مش واضح بمعنى, إيه؟ بمعنى أنه إنما ينهى عن الاخذ عنهم في مسائل أصول العقيدة والتوحيد ومسائل الأحكام الشرعية لأن كتابنا يكفينا ويعنينا. أما ما ورد عن ابن عباس بأذن الصحيحه في من نقله لتفسير الآيات بعض الآيات عن في النقل عن بني إسرائيل نقول هذا يكون مصداقا وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فابن عباس ينظر بعينين جميلتين. العين الأولى عين النهي التي استقىها من غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لزامة مع عمر قال او, أو, أو متهوكون ابن الخطاب ما معنى متهوكون اي متحيلون ابن الخطاب فهنا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من اجهون در في كتب هؤلاء لذلك تطبيقا لذلك نهب نعباس عن الاغذة عنهم ثم العين الاخرى نظر الى قوله حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ففهم من ذلك نعباس ايه فهم صاخب فهم حصيف فهم صحيح وهو أن يحمل النهي على مسائل العقيدة والتوحيد ومسائل إحكام الشرعية ويحمل الجواز على ذكر القصص التي لا تصدق ولا تكذب قصص لا يبنى على أحكام شرعية وإذا يفهم من قوله حدثوا عن بني إسرائيل طب قالوا منون هذا الفهم من السياق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حدثوا عن بني إسرائيل قال بعدها وكان رجلاً ممن كان قبلكم أي من بني إسرائيل يسوق بقرة يسوق بقرة فأعي من المشي فركبها فنظرت إليه البقرة فقالت إن لم نخلق لهذا إن لم نخلق لهذا فهذا خبر عن بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذبه هل يبنى عليه حكم شرعي؟ هل يبنى عليه حكم الأحكام التوحيد والعقيدة والشركيات والحرم والحلال والحرام واضح كده يبنى سأله حلما قال حدثه عن البني الإسرائي حرج ذكر بعضها هذه القصة فدل السياق أن وهذا فهم ابن عباس حبر الأمة فهم من الجواز مسائل تفسير بعض الآيات بعض الآيات التي يكون فيها قصص بني إسرائيل التي نرويها دون أن تصدق أو تكذب أما النهي فيحمل على ما ذكرنا من نساء الأصول الشرع. واضح كده يا جماعة ولا؟ ها واضح كده ولا فيش كده؟ نكمل البقس نقطة أخيرة في تفسير الصحابي لأي من الآيات نقطة في ما مننا سرق خيرها بك من شرده اللهم استعين مثال آخر حاضر إن شاء الله نحاول نتذكر مثال آخر نقطة نقطة أخيرة وهي إذا فصل الصحابي آية معينة الصحابي إذا فصل آية من من كتاب الله من القرآن هل هذا من الموقوف الذي لا حكم الرفع أم نقول هذا تفسير خاص الصاحب وليس لا حكم الرفع هنا في تفصيل المسألة نفرق بين قول الصاحب أن آية كذا نزلت في كذا أو نزلت في يوم كذا وبين تفسيره للآية من لفظه يعني إيه إيه إذا قال الصحبي عن آية معينة نزلت في كذا أو بسبب كذا أو في يوم كذا فهذا موقوف له حكم الرفع لأن الصحابي لا يعلم أن هذه الآية نزلت في موقف كذا ولا بسبب كذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان كلام كلام الصاحب عن الآية من باب التفسير لها، فهذا لو فهذا من باب الموقوفات وإلا فكتب التفسير مليئة بتفسير الصحابة للآيات وهذه من الموقوفات من المواقف. بخلاف قول الصاحب آية كذا نزلت في يوم كذا عندك كذا فنزل قوله تعالى قوله فنزل قوله تعالى هذه لا تكون بالاجتهاد إنما يكون من عند نبي مثل. مثاله مثلا ابن عباس. لما فسر قوله تعالى نساءكم حرف لكم. هل هذه يكون كتفسيره في أخرى فمن فاض فيهن الحج فلا رفعة ولا فسوق ولا جذب الحج لا. لما؟ الأولى لا حكم الرفعة. الثانية من باب تفسير الألفاظ. يعني أي كلام دواط؟ يعني كان اليهود يقولون أن من أتى تنبه كان اليهود يقولون حديث قال ابن عباس كان اليهود يقولون أن من أتى المرأة من, من خلفها في الفرجها أتى الولد أحول قال ابن عباس فنزل قوله تعالى نسائكم حرصوا لكم فاتوا حرصكم النشيط هذا موقوف له حكم الوفع أما تقشير ابن عباس لقوله فلا ولا فسوق قال ابن عباس الرفث الجماع الفسوق المعاصي الجدال المماراه هذا تفسير لآيات لكلمات الآية فهذا غاية ما فيه أنه موقوف واضح كده مثل ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة والذين, والذين يدعون مع الله إله آخر والذين لا يدعون مع الله إله آخر إلى قوله مهانا قال فقال مشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وآتينا الفواحش قال فأنذر الله قوله تعالى, قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى آخر الآية قال معباس فأما من دخل في الإسلام وعقله فثم قتل فلا توبة له إذن تأمنوا في هذا الأثر ابن عباس ذكر آية ثم قال ابن عباس يقول ندت هذه الآية بمكة والذين لا تغنم الله إلى آخر فقال المشركون وما يغني عن الإسلام إلى آخر الأثر ثم قال في, في, في آخره وأما من دخل الإسلام وعقل ثم قتل فلا توبة له أجيب أنتم هل هذا الأثر من هل هذا الأثر نقول أنه موقوف أم مرفوع له حكم الوقف ها أقوله ثاني هل هذا الأفضل نقول نلحقه بالآيات التي تفسر كأي تفسير من الصاحب يكون فتكون موقوفة أم نقول لا حكم الرفع لأن الصاحب أي ابن عباس قال نزلت بمكة يوم قال مش يكون كذا وكذا نتأمل عشان نجيب هل هذا الأثر تفصيل الآية سيكون موقفا فقط أم موقف حكم الرفع اللي عندكم في مذاكرة يعني الأمر مش صعب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لم أفهم جميل أول كلام ده إن شاء الله لم أفهم طب الحركة أنت عندك الأفضل قدامك ولا عندنا صفحة, 4... صفحة 86 بنقول أن أصل السؤال تفسير الصاحب للآية من القرآن هل هذا يكون موقوف فقط أم من المرفوع حكما قلنا المسألة في تفسير إذا كان الصاحب يقول آية كذا نزل في يوم كذا فهذا موقوف لا حكم وراحبة. أما تفسيره للآية من الآيات فهذا موقوف فقط وذكرنا كنت على ذلك السؤال لكم هنا بقى في هذا المثال النبي عباس بيقول نقرأ تاني حاضر نقول تاني حاضر قال ابن عباس نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآيات. فقال ابن فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام ونحن قد عدلنا بالله وقتلنا النفس وإلى آخره قال ابن عباس فنزل قوله تعالى بعدهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر ذلك ثم علق ابن عباس فقال فأما من دخل الإسلام وعقل ثم قتل فلا له. هذا الأفضل في الجملة من الأول إلى آخره ها عبد الرحمن له حكم الرفع عبد الرحمن مجدي موقوف له حكم الرفع محمد سامي النزول موقوف له حكم الرفع الاجابات لم تكتمل الاجابات لم تكتمل. يا جماعة يعني هل هناك مشاركة اخرى طيب؟ الله بس طعا وليه بس غادل ان شاء الله احنا عندنا ال الاربعون العقضية ان شاء الله هيبقى اثنين وجمعة ان شاء الله ها. احسنتش محمد صح كده قرن عباس اية كذا نزلت كذا لما نذكر انها نزلت بمكة الاخرى ايوه صح كده يبقى نز... ذكره لنزول الآية هذا موقوف لا حكم وضعفها. أما تعليقه تعليقه الأخير فهذا, لا... فهذا موقوف وهو لو يعفق عليه آه لأن ال... هذا الكلام خالفه في جمهور الصحابة اللي هو بيقول فيه أن الذي يدخل في الإسلام فيقتل فلا توبة له. ويقال أن هذه كانت ساتة ابن عباس أن القاتل المسلم لا توبة له. ولكن كان ذكرنا هذا من قوله وهذا لا يوافق عليه إذن القسم الأول أو الجزء الأول موقوف لو حكم الرافع أما المقطع الأخير والعجز هذا من قولة عباس ومن فتوى والذي خالف خالفه فيه جمهور الصحابة فالقاعدة القادمة إن شاء الله يوم الخميس القادم إن أحيانا الله كلام الأقران يطوى ولا يروى قاعدة الرابعة عشر الرابعة عشر كلام الأقران يطوى ولا يروى يطوى ولا يروى هذا والله أعلى وأعلى مرد العلم اليه يسلم صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت السميع العليم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل انت ان شئت جعلت الحزن سهل اللهم ربنا اهدنا بهداك واغنينا بفضلك عمن سواك ولا تؤاخذنا ربنا يوم ان نلقاك ربنا برؤياك ربناك فينا هم الدنيا والآخرة اخل لنا ذنبنا أوله وآخرة أزبر علينا نعمك أظاهرة وابطنة أرض اللهم على الأنصار والمهاجرة صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم وأرض إن شاء الله الأربعون العقدية جزاكم الله خير وجزاكم الله خير وجزاكم الله خير وجزانا وياكم لكن أنا يعني أي طالب أو طالبة لا يختبرنا معنى أنا بكون حزين جدا. لقاء المستمعين هذا ما بينفع. هذا أثر وقتي فقط. نتجالس على ذكر الله على المجالس المية ولكن مجالس بالإختبار هذه أنا الله مستعين وأنا ليس لي ليس لي عليكم سلطان ولكن النصح فقط. فمن ده الدين النصيحه هذه مجالس مجرد السماع والاعجابات والتعليقات هذه يعني أنا لا أخترع إلا بالطبع وإجابات وحرص ومذاكره وسماع وسؤال هوذا هو هو العلم لكن السلام عليكم وعليكم السلام ونراكم غدا ان شاء الله وكلام من ده اللهم استعلم اقول فقط من باب النصح ولا فانا ليس لي عليكم سلطان ونحن ليس في مدرسة مثلا وليس في الزام ودرجات وحضور وغياب لكن انا فقط من باب النصح لانا أكون, اكون غشا لكم وحاش لله ان اكون غشا لأناس نحن يعني اجتمعنا على ذكر الله وعلى شكره وعلى حسن طاعته ثم بدينا نصيحة والمرء لأخيه كليد تغص الإحدافهما الأخرى كما ذكر شيخ الإسلام ومن قبله ومن قبله قال سلم أدي النصيحة لله ورسوله ولكتابه ولأمة المسلمين عامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكثر من السلام من الصراع اظن نلقاكم إن من أهل الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته